ناولوني سلاحي كي أداوي جراحي ناولوني لأمضي في طريق الكفاحي <تصفيق> ناولوني سلاحي كي جراحي لأمضي في طريق الكفاحي ناولوني سلاحي كي أداوي جراحي ناولوني لأمضي في طريق الكفاحي <تصفيق> ناولوني فأني سنتتهنئ ومللت القعودا كبحن جماحي ناولوني فاندي قد سنتتهنئ ومللت القعودا كبحن جماحي كبحن في طريق النفير حيث يحل المصير والقي نجاحي بطريق النفير حيث يحل المصير والاقي نجاح والاقي نجاح ناولوني لذود عن عرين الاسود من عدو لذود غاصب واباحي <تصفيق> ناولوني اذود عن عرين الاسود من عدو لذود غاصب واباحي <تصفيق> ناولوني عتادي حان وقت جهادي في سبيل الإله قدوتي ورواحي ناولوني عتادي حان وقت جهادي في سبيل الإله قدوتي ورواحي قدوتي ورواحي ناولوني رقات كل طوم وساف كافر بل لدود وأريهم نطاحي ناولوني أقاتل كل طوم وسافل كافر بل لدود وأريهم نطاحي وأريهم نطاحي <تصفيق> لا يريدوني أجاهل كل وغد وفاسل أولئي من حكون لا يريدوا صلاحي ناولوني أجاهل كل وغد وفاسل أولاه من حقد لا يريد صلاحا ناولوني يجيب صوت قدس حبيب انه يستغيث اطلقوا لي ناولوني يجيب صوت قدس حبيب انه يستغيث اطلقوا لي سراحي اطلقوا لي إخوتي الصادقين من رجال الجهاد وأسود البطاحي ناولوني أعين إخوتي الصادقين من رجال الجهاد وأسود البطاحي وأسود البطاحي ناولوني ولاقل المصطفى ورفاقي في جنال الخلود ويطيب شراحي